مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ تَحَاقَقُهُمْ لَهَا خاضِعُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ لَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَمبَا يستهزئون اولم يروا الى الارض كما بثنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لاايه وما كان اكثر من مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ادْعُ قَوْمَكَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِي الضَّلَالَةِ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَقَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِل لِي هَارُونَ ولهم علي فأخاف أن يقتلون قال كلا بآياتنا إنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ کوچور بچنا فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَوْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَبِتَّ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا نِعْمَ اللهُ لِي تَفَرَّوُتْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إسراء. قَالَ فِلْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آلَمِينَ قَالَ إ وَسُولكُ الذي أُغْصِللَ إلَييفُمْ لَمَجنُون قَالَ وََبُّ الْمَشرِقِ وَالْمَورِبِ وَمَا بَينَهُ مَا إِنكُ تُمْ تَعطِلون قَالَلَ إِن التَّقوتَّ إِلَه وَيْرلَ أَجَعلًا 124. قال أولو جئتك بشيء مبين 125. قال فات به إن كنت من الصادقين 126. فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين 127. ونتعيده فإذا هي بيضان نیم لو دلچ نیم یوری دو نبی کم بیش ہری سنا دامون دشری ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل لناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء حَرَّطُوا قَالُوا لِي فِي الْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا مِنْكُمْ نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى اللہ هي تلقف ما کال وال القی چل قالوا آمنا برب العالمين رب له قبل إنه لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ اُچ بیل کلچال اپ پا پلی بند أَجْمَعِينَ